اللهم صل وسلم وبارك الله والله عليك الله بارئك الذي بك ياه شفع خصنا وحضاءنا والله عليك الأصبع المعدل سرك الاسماء فهم سفن النجاة كما انا صحابك تركي اوني عماني دينك ولا اني عنواننا بدنا نعده لهم ما الموده المحب إلا وأبهى وأنجل نسوانا صلى الله عليه وأنجل المحبون الذين عليهم مَعَ صلى الله عليه فاستادة الأرواح تشتاق اللقاء وتحل تسأل ربنا الرضوان صلى الله عليه أهل المحبين كذا فاسمعنا شعر المشفع الله عليه. في طهر المجتبى وعذل طلبك يمتلئ إجدانا يا ربنا صل وسلم على حديثك من ليس جانا إن الله هم وسلم